وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وإليه متاب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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقَلَّ سَمُّهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُجِرَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وصدوا عن ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة وما لهم من الله من واق